صريا على شبكة أضو <تصفيق> جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عيناك جيت لك يا نور عيني جيت وتعبني الفراق جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عيناك جيت لك يا نور عيني جيت وتعبني الفراق رفلان في كنيني ارتعد قوضي وفان فزتنا لك سجيني يرجو لابن طلال أفرجو لابن جيت لك وشوق فيني يرتجي لحظة عيناك جيت لك يا نور عيني جيت وتعبني الفراق راح يركض بالحنيني وسط كفى باندفاق مسرعني الحق ضنيني وصبر لا ما يطاق والصبر لا ما يطاق جيت لك وشوق فيني يتجي لحظة عيناك جئت لك يا نور عيني جيت وتعبني الفراق أنصدم من شيء شاني لحظة الموعد جاء كيف خانت بسني يوم لها البعد عاد يوم لها البعد عاد الخاتم وثاك واندلع حرق يبيني ثم يبين به فتاك شافخ الله باليمين يلبس الخاتم وثاك واندلع حرق يبيني ثم يبين به فتاك جيت لك وشاك فيني يرتجي لحظة عيناك جيت لك يا نور عيني جيت وتعبني الفراق انقطع قلب اثنيني بين حزن واشتياك ثم قال الحب ويني ضعت في زحمة فراق ضعت في زحمة جيت لك والشوق فيني يرتجل لحظة عيناك جيت لك يا نور عيني جيت وتعبني الفراق هذه حال الحزين ضاق ترضى صدرها لي صدرها لي له ونيني يوم راحت عننا أعترف لي كلمات دايود الخلف أهدا غازي الحماد، الهندس الصوتية والتوزيع عمر الويش